نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أتبع الله وأتبع الرسول وأتبع الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم محترم مرتاسو تقل جهات شروع كرأيو أغا الحمد لله دي بروسان داسكي خلاصو وووس شروع كتاب السياسة الشرعية سياساتي شرعي محترمو بايد سري سياساتي شرعي و بيزنية فسياساتي شرعي باندي هول باكار داسنا لك سياسات بزل رحمن او دا الحق او د استاذ او د مجددي او د گلبدین. دا, دا خلک اسلام ته کفر وای کفر ته اسلام وای، دا د دی سیاست کله کله به موږ و وویل هغه وخت سي اسلامي خلافت نه دا دی اوس دلیل باندي په با دغه سیاست باندي شریعت راولی چې کفر ته اسلام وای اسلام ته کفر وای س العیاض بالله بیا به دوی دا آیاتونه راته تیرولی دی سیاست حدیثونه بیې راته تیرولی و كانت أن اسرائيل إسرائيل تسوهم الأنبياء هذا أحدثنا بيوي لأنك دير بيزايا بيرا نقلها سياسات الشرعية ندى يكفر سياسات السديقة ولا أغاد بسيوم شرمو نو بسياسات الشرعية دانبه كوي الباكار دي السياسات اللغة سياسات اللغة كيتشتوا القيادات يعني مشري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام أول. كانت من إسرائيل ومن إسرائيل تسوسهم الأنبياء مشرد ريد ضيبك ولا أنبياء شرعا على القسمين في شرعات كيف ردوا قسم هذا السياسة الظالمة السياسات الظالمة وشرع الشرع يحرمها الشرع هذا سياسات حرام لا زالم الثاني دوام ست السياسة عديلة سياسات عديلة تخرج الحق من الظالمي لا يستلد حق دي لزالماسك فسياسة شرعية سياسات شرعية هي سياسة عديلة عديل سياسات ألا زياغ تعمل على إقامة دين الله في الأرض تعمل كوي دا دا دين دا دي دين دا لافهم زكاكي يعني دين دا لافهم زكاكي قائم سي وإصلاح أحوال الناس، السلاحيات وسيد أحوال دخلجو في أمور الدين ودنيا، أموره الدين أو الدنيا دي دا, دا جسو لغب معنا، وندغ استلحي معنا سو، دا خلاص وجب إقامة الدولة الإسلامية واجب وجب دي إقامة الدولة الإسلامية وين؟ وجوبوالي دا اقامت دا در يدو دا دولة الاسلامية لك دولة الاسلامية سي في سلام عليه الصلاة والسلام با مدناك جولك رلا نو دا دا اقامت واجب دا. قال الله تعالى على رب العالمين وإي لدي يا أيها الذين يا آمنوا جتاس إيمان را وليدا أتويع الله خبرة دا الله ومني وأتويع الرسول خبرة دا رسول عليه السلام والسلام ومني وأولي الأمر منكم أو دا هغ أمران خبرة مني یا ستاسو امیران دي یعن د له تاسوي امیران دي کوم پر تاسو باندې د هغو خبره ومنه نو اوس هر خپل هدف ځان ته معلوم کړي مینی من کم له موږ څه څوک دي له موږڅه الحمدلله د المسلمین دا او د هغه را مش والیان خو دې خبره منو او که څوک د اشرف غبی خبره منی یا د خبره مني یا د زرداري خبره منی یا د عیبت الله خبره مني یا د بل فضالله خبره منی یا د ذواهري خبره منی دي دي. اقه اقه دا نو هغه خو بیا د دی کارونه دي خو مند کوم هغه خو له ندی نه دي له مند کوم الا وای چا خبره او مومنان نو اوس یار سړی بس خپل د چا خبره سي خپل هدف معلوم کیس سي د کمی ډلې ده نو من کوم له سخو دا خد له مؤمنانو څ خدا خلق دی بس مش خود دی دې خبره منو عبدالله ابن عمر راضیال خو روايات سوید لا الله ابن عمر زلان قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام وای ما مات هرغه مرسو وليس نو في عنقه بغاده دکسی بیعهن بیعه بيعت ما دای مرسو میتهن جاهلية فمرق ده جهالت باندی ومرق ده جهالت له دنیا ده غسړای لا سوق چې چا بیعت اسلامي خلافات لخليفة المسلمين سرنا نواكي او دا غرنا نور دا الاعلم جيرد خضي اختصار لاواجه باسدلت باسوالي بكو طروق تنسيب الامامي تركيد نسب كيدو دا امام برطسة تريقه باندي با امام تاكيه نو دا غيسو تركيه دا تباينو الاول بطريق اهل الحل والعقد فتريقه دا اهل الحل والعقد سره يعني دا جهدين مشرانو بمشورة بانديه بز چشمی تا كن ده خليفه ده خليفه تول المسلمين رازي ده امامات ده فارس ده تاكلكيج نكده بكر ال ابو بكر البغدادي القريشي الحسيني حفظه الله تاكن سي جهادي مصران وكوله من بدا غشكل سر فكم دليل قال الله تعالى أمرهم شورى بينهم امر المؤمنان سوي اغب مشورى فمنز ديكي وینه په منځ خبل کې به دوی مشوره ورسره کوي په خپل منځ کې به مشوره سره کوي دی نه ی لکه د عمارات والا هچې په مشوره بانديی کپار ورګټ کړی دی د اسعی والا یې ورګټ کړی دي د ایران لاس پکښې ده د چین دا پکښې ده د روس دا پکښې ده دا, دا خو امراو مشوره بینه هم د دی نه رالو دا, دا خو پر دی خلک ورګټ سلو نو دارنګه نه د دا مومنانو به پهخپل منځ کې پهخپله مشوره باندي ټاکل کیږي لکه خلیفت المسلمین سي وټاکل سو مين دا مؤمنان وفو مشورة وطاك لسو وقال الله تعالى على رب العالمين وإليدي وشاويرهم في الأمري ايه في غنبرة تلدي سر مشورة كوافاكار دا جانكي في الأمري فاكار دا جانكي لچاسر لدى صحابي كرام وصر على رب العالمين في غنبرة اللي صلاة والسلام تلداخ وبرك اللي فإذا عزمت هر قلت تقصد وكيه على الله بيانه توكّل وكبر الله بانده إن الله بشك لا باكسته يحب المتوكلين خوشيه توكّل كونته الثاني دو دو يمشه بطريق الاستخلاف فتركات الاستخلاف هم يمام تاكّل كيجيه لكا تسنگه لك ابو بكر رضي هو فخبل زواند كي عمر رضي الله دخلافات لپار و صالح دریم به طریق امام متغلیب به طریق امام ده وهغه چاته مسلمان په خلاف قوت یو علاقه ونسی او شریعت پکې نه پیس کی بیا مسلمان په مطلب نو خو بس ورڅه ګډون که و بس خپل کار ده شروع ی نو بیا څه کیشې دی جوړه کړی مثال د ده پهخلاف باندي جنګ کوی په کوم دلیل بیا کوي شریت د مقصد خو ورڅه دا صحیح خبره نو دا طریقې سوې ده مثال دا خلاص سو بله خبره شروط امام شرطونه د ایمام اندا داده یکونه کونه با به و ایمام یعنې د امامت خو غټ کار ده د ټولو مومنانو سرپرستی دا سفر غټ کار ده دا خو یو څه شرطونه غواړي پهایممکه په ایمام کی خو بهیو څه شرطونه وی که به نه وي که به هسی حمارانه غوندي امامان کوم یو رامخته سو هغه رامخته بس سپکم په کوم ځای کی وه هغه به شروت مروت د دوی ایمام نه غواړي د دا داسې ښه په کوپر کی رسیدلی باس بس هغه د ان دا دلیا کو نیو بالمان الله تعالى رب العالمين و الرجال قوامون على النساء سلیبه و پر شذو باند یاند واق سلطنت دا بده دا بده سلیوی دویم غلام مسلمانان په کوم شکل کیه دریم هذه الحكومة لا تفرض هذا الحديث مجرد في المقشي سبقه سألو رم عقيل أن دايب عكيلي هذه الحكومة لا تفرض مسلم أن دايب مسلماني هذه العرب العالمين واي لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا العرب العالمين يقول لا تقرزوالي الله دا بارد كافرانو فالمؤمنانو باند يعني د نسك باني داس ويلد باني مشري ولا سپر مسلمان باندې مشر و کوي چې ری دا سځه را لستاس ول د مسلمان باندې مشر ولا هغه په خپل مسلمان نده مؤمن نده کله سړی مؤمن وي دغه مشر به مؤمن کوي سړی کافر وي دغه مشر به کافر بل ال رب العالمين وايي واي واي او اطیعوا الله و اطیعوا رسوله پیدا لا خبر و منې د ال د رسول خبر و منې و اول دغه امیر خبره منی میند کوم سي له تاسې وي یعند ممن وي دی خو یې نه حماران د پاکستان د ایس خبره مني آیه اوس مند کوم داخل خو له مؤمنانو نه دي نو مند کوم لاو د ایران د شیګانو خبره مني د روسانو دغهن نور د کفارو نو د دغو خبره سې دا دا له موږه نه دی موږ به د خبره منو أو إيش بعجم عاديل عندي بعديل دا إمام ذاك الشيء الله رب العالمين وياه داود إيه داود عليه السلام جعلناك بشكى مرسى قرزة ولا أم مرسى قرزة ولا إمت. يعني مرسى قرزة ولا إيه داود عليه السلام خليفة في الأرض خلي بابا زمكك ححكم بين الناس بالحق په پلی سکو د خلکو په منس کې په حق سره وو هم د شجاع عم دی و شجاعت بی یعنی شجاعت وه له بغیرت بی ځکه ل بزدله څخه ترتیب اتم قريشه دا به قريشي وي قال رسول الله نبي عليه الصلاه والسلام وي دي من قريش ائمه بل قريشو تخبي وبالحديث شيب كراضي النبي نبي الصلاه والسلام واي كه هر سال قريشو سره پر الله رب العالمين به فرمخه په جانم کي و غرزوي خلافت امام محمد نعم عليما دايب بعلم بي زكش قال لا طلال رب العالمين ويلد في العلم والجسمية هذا قب بيان سرزي تألو تجالوت نلعبك كل زب تاس تاس سيد غدارك معمير سذيب بعلم كيم رسي دليله وفي جسم كيم بسرات نوس علم سبي أقدر غ أمور تسرك ولا شيء جاهل سبي أخنبيع أغكسير سرزي تيجي شيء حكم نبك بركي يجي نقدار ديماتير تجول ده أقدر شعريه قطلا من يجي لسم كابي عندي ببس بيه ما لما وجه كارولر يتوالاه هو سدية صروفلري من سياسة الأمم لسياسة دو أمات ومسليحة أو دو مسلحته دو دو أمات وخذ قال عمره زعلان هو ووو ووو ويلي دي عمره زعلان هو ويلي لو ماتت تتكبرش شاتن بسه على شات الفرات خات پرط دایو دیو الکې نمده کپدا زکه مرسي لږ وننتو ان الله تعالى العرب لما يوم العرب على رب العالمین است سئلی پښتنه به عنها په بار د دغ فسکی یوم القیامه فورز د قیامت الله و دادو الفاظ البيعه ده بیان خلاص دا شروط کوم د خلاص او الفاظ عن بیعت ان عبادت به عن هو عبادت به نسامت راځیان هو قال بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بیعت وکيل رسول عليه سره على السمع وطوعتي پر خبر او ردلو ده او پر خبر منلو ده سره بالعسر واليسر کپ سختی کی وی في المنشطة والمقرحة كما يخشيكي وما يخشيكي يعني كذلك تبيعاته خوشي كذلك تبيعاته خوشي كذلك تبيعاته تنه كذلك وعلى أثارتين علينا هاو دوغو أميرانو خبر بهم مجمنو سي أغا مفرمجبان دي دي, دي را أميران كري دي وين كم دعلاو درسول الله ترابل سي كم أمر دفاغت ركبان وعلى أن نقول بالحقي وعلى أن نقول بالحق أو بالفرد بعندي سمش بواي حق أينما كنا فرد بعندي مش بيعترس رواكي سمش بحق واي حار ولا نخاف في الله يوم ما تلائم أو بالفرد بعندي بيعترس الله فدارك إلا الملامات هدا ملامتكونك الواحد وخاري مسلم ده والفارس بيعترس هك ما <تصفيق> هكم دا ما تولو دا بيحاد يعني بيحاد كشاوكي سمرا المسال بيبيه نما تبينو ذاك بيه آغات هكونا قال لغتالا وقوفو بالعهد تاسي وفاكوي باوعدو سرا إن العهد بيشاكا عداسده كان فانا دا مسؤولة فشتنه يكيش يعني هارا وعداسي كده مسلمانانا باقبل ما نسكي قال لا رب العالمين سر مشكمي وعدية كل يدي دا تولي باكرات وقال الله العرب على بلال من ويل يا ايها الذين آمنوا استمانوا و و في بروال كي بالعقود بوعدو سر هتل وعدي بيا جن مرادي يعني بروالي بوادو او العرب العالمين تو بيعت كول دي دير خشالي يعني العرب العالمين دير فقشالي كي زاكس العرب عاديس درخت هذا هو د دې پهوار باندې نو غو بیان ډیر راځي د سزان هو ابن عباس راځلان قال رسول الله الله وسلم من رايي کچا من امیر لا مر خپل شیان شی یکره هو هو سیدته با صبر صبر دیور باندې وکی یعنی کی وکړ لا امیر صبر ديور باند يوكي فإنه بشاك ليس نس تنبي عليه السلام وي أحدون يوت سوك يفارق الجماعة جماعة سي دي جلاسي لجمهات سخا دا مسلمانان و دا مؤمنان و شبران يوال بيز فا يموتون و دي مرسي إلا منغار بيابا ما تدي بمرسي منغار پا داسي مرق سر بمرسي ميت تنجاهلية مرق دي جالت سر بده مرسي دا خلاص وس واجبات الإمام واجبات الإمام شو شتي؟ الإمام بس كارونكى. ألا ولا ولا استإقامة الدين كاملاً وإقامة الدين بقيده فردين. خلا لا تلا لا رب العالمين ولي. يا يهلا الدين آمنو يا كسانو شتاس ما نلا ورايدا. ادخلوا في السلم كافة. بروح إسلام كداخل. أو أس وساني دوم. الحكم بين الناس بالعدل ويسليك ما بين دخلغو كي بعدل سر قال الله تعالى الله رب العالمين ويلدي يا داوودو يا داوودو يا داود عليه السلام ان جعلناك بشاك مرسي تم غرزوله خليفة خليفه في الأرض خليفة مزكيك فاحكم بين الناس تبيسليك وما بين دخلغو كي بالحق حق الثاني صدر يم واجب واجب تحقيق الامن في البلاد استند امن بقيه يعني بتحقيق الامن ده قائم في البلاد مشاروكي ذاك عمر رضي الله بخبل غرزدله د دا مسلمانان دامل لا بار اربع د واجبات امام الجهاد في سبيل الله جهاد دالا بالاركي والإعداد له أو تسبب رابرة والدي دا جهاد دا بارا قال الله تعالى على رب العالمين ولدي وأعدوا لهم ما من القوة تياركي دا, دا كفار دا كاترانو ما استطعتهم من سستاستاكاتهم من قوة لقوة الخميس بنزم تقوية الاقتصاد البلاد قوي قوي اقتصاد دشارو لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ رزيل عنه هو اللى دا ملور رقيرة أخره ومسكينانة تيوركوا. لذلك عطونا ودانور سكمة دبغيت المال سكمة رقيم دا كم المال حق ده هنا داخل جورحق رأخد دا حكوا. ودي مسكينانة تيوركوا ده فقط بكوا. والغنيب ورقيرة أخره مع البرأخي لا مسكين بباق بكوي. ده استرتي بجواره. السادس شو بجاني سيدا؟ العين الإماراتي. عند اميران وكبي ذاك النبي سيدنا بي الرسول السلام دو ولايته له فارخ فل واليان تشاكيلي ول اصحابهم أه... تفقدوا ال... تفقدوا البلاد <تصحيح> تفقد أه... تفقدوا تفقدوا البلاد والرعايه بستيبه طلبيه البلاد ورعي او درعيات ذاك السعمر زي العطلان هو اللي ما هتكمرس الشاتون فص على شات الفراتي فر بر... على أكاد شات فراتك لزوانين تون زوج منكم إن الله على رب العالمين سدا سأل لي بشتنبو كلمة سخ عنها بباردة دبسك يوم القيامة فرز قيامات وذا هو دخلاس واجبات الإمام واسنح حقوق الإمام دا خو دعوامو اس كم من ضغط الخليفه تقول مسلمين او امراء او علان دا كم حقوق الإمام امام باندي الإمام حق شي دا الاول في المعروف الأول اطاعته في المعروف خبر دا دبمني معروف يعني شي د بشوكات په چوکاټ کې دننه بد ذات قال <تصفيق> لا تعالى لا رب الا الميمين يا ايها الذين امنوا استمانوا الله خبر د الله و من الرسول خبر د رسول عليه الصلاه والسلام و قول الامر منكم او دا عمران خبر و مني چا غستاس پر سرو باندې یعنی عمران سیوتی امينان الثاني حق د امام سید نصرته کو على البير و د وقد قال لا ت العرب على من ويلدي وتعاونوا على البر والتقوى تيك مك يده بل سرركيد برنكوكرو أو التقوا پر الكرووبدي ولا تعاونوا تاسك مك ما سرركوي على الإثم والعدبان والجناباندي او باندي ووطق الله لا لارب على مننسخ ووبريج إن الله بشكل العرب على سده شديد العقاب سخت عذاب الكون كدا الثالث دريمسده النصيحه له خير خابه يدفارده ده داخلي دا دا بتل المسلمين لا اسلامي خلافات ده بار بخير خايه ذاك سي عن تمي عن عن تميمي بين أوسل الداري رازيلان هو أنا نبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام قال اويل الدين نصيحه دين صدقه خير فائده قلنا مرتوين لمن دشارفار قالوا نبي الله سلامه لله دع هذا فارم ولكتابه أو الكتاب دع هذا فارم ولرسوله أو درسول دع هذا المسلمين وعامتهم أو إمام المسلمين يعني دا الإسلامي د د د د ده ده دغه لپاره خیر خوای غشت دي را به سالار احترام او توقيره المسلمين وقد او قال النبي صلى الله عليه وسلم ولي النبي عليه الصلاة والسلام من اهان سلطان چابه اسپکوي د خليفه ده المسلمين کاو يعني نهول د اسلامي خلافات غشتل نو احانه الله الا بديس بك الا بديرك رواحه ترمزي حديث حسن الخميس پنجم سيد تحريم خيانته وغشه حرام ده خيانه له ده سره كشكار خيانه تي وغشه او كپچ خيانه تي والغدر او غدر غداري کول له ده والخروج عليه أو راتل پرده باندي يعني خروج باندي كول فهو خلافات خليفة المسلمين سوك ناكبه ذاكا سي عن ابو سيد الخضرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو سيد الخضرير رضي الله عنه ونبي عليه الصلاة والسلام هو. قال إذا ابو علي خليفتين فلسى بيعت شروس دو خلفقان دفاره من فقتل الأخير منهما رواح مسلم فهو خلقنا يوزني قتلوه لكامروس تسرافر تسد خلافات داوه وكبه ندايوجينك القتلوي قتل كما كتاب سوس مشترك له السياسه الحمد لله دا دا دا دي او كخار سو و و خصوص سباقني لفاته دي نورنو إن نورنو بيحدد زي بسكو كآخر سبب دغ سباق بسيء أتوقعيته ده الأخير دعانا لله رب العالمين